الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام مازلنا مع أدلة القاعدة الأصولية من السنة النبوية وهذه كما قلنا من باب التطبيقات العملية في أبواب الأصول وهذا إبداع في التصنيف لأن كتب الأصول كانها قاعدة واحدة وحتى الأمثلة يعني ينقل كل عالم أتى بعد عالم ينقل ما قاله العالم نقلا تاما غير منقوص حتى بالأمثلة فهذا تطبيق عملي وهذا التدريب أيضا حتى ندخل على إرشاد الفحول وأنا أنه إن شاء الله شرح أيضا جمع الجوامع لأن هذا إتقال للأصول بعد ذلك أنت بلغت إلى منزلة فيها ما فيها من الإتقال وكما قلت لكم كثيرا يعني كثير يعني أنا لابد أن أنا أقول هذا الكلام عمر أعمار ضاعة هباء منصورة وستضيع أعمار كثيرة أيضا هباء منصورة بسبب الـ الـ الطريقة التعليمية التي يمشون بها وهي مسألة القارئ الذي يقرأ على الجالسين وهم يجلسون محترمين يعني ناس طيبة الحمد لله بيربعوا قديهم كويس جدا وبعد ذلك وحتى يعني هلت تربعة الإيد دي أتت بفائدة يبا فيه أدب مع, مع الآخرين او عدم كيدة أو شمدة في الآخرين غير موجود فهذه الطريقة لا تثمروا عالما بحال من الأحوال ولا تخرج عالما بحل من الأحوال والساحة مليئة وأنتم ترون بكثرة كثيرة دون أدنى يعني تواني والكل الجميع ناس طيبة وهذا الذي تستطيع التكلم في ناس طيبة جيدة جدا لكن تقول إلى علم أو أنت تذهب لتأخذ منهم علما أو ترتكز عليهم في النوازل لا هذا, هذا بعيد أبعد ما يكون فلا من عود على الطريقه الصحيحه الطريقه المنهجيه الصحيحه الطريقه التاصيليه العلميه الصحيحه لا الطريقه الثقيفيه وان احنا ماشيين اكثر من 20 سنه هي الطريقه الثقيفيه لكننا اطفينا عليه عليها ثيابا تسمى ثياب الايه التاصيل العلمي هذا انا عندي الذين كانوا يعيشون ظهرا على الثقافه وهم يظهرون أنها ثقافة على الاقل علم المقدار والمعال الذي يمشون عليه ومن يأخذون منه ومن لا يأخذون منه لكن نحن أصلا نعمي على الناس على أنها طريقة تأصيلية منهجية وهي ما هي طريقة تثقفية وأطفين عليها التأصيلية وبعد ذلك ترى الخواء هذه مشكلة كبيرة جدا فنسأل الله يعني أن يجند هذه الأمة من يحفظ, لها أو يحفظ بهم شريعتها الأدلة المختلف فيها نتسغينا الحمد لله من الأدلة النبوية القماية للأدلة المتفق عليها وثم ندخلنا في الأدلة المختلفs فيها اليوم الكلام على قايدة الاستصحاب قايدة الاستصحاب قايدة من الأهمية بمكان وإن كان فيها بعض النزاع عند بعض العلماء لكن ليس نزاعا شديدا قايدة الاستصحاب الأدلة النبوية على هذه القايدة عن الاستصحاب حجة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت, الله إذا ذكرت اسم الله وسميت قال إذا, إذا, إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وأيضا قول النبي صلى الله عليه وجدته يعني لو, لو رميت أرسلت عليه كلبك أو رميته بسهمك قال فإن ولدته غريقا فلا تأكله قال فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو كلبك فإنك لا تدري الماء قتله أو كلبك فهذه فيها هنا احتراص بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بأنه لو وجدت هذا الصيد البط أو الحمام أو ما أرسلت عليه عليه كلبك فوجدته في الماء غريقا يعني بعد مدة وجدت الكلب أمامه هو غريق في الماء فأخرجته من الماء فقال لا تأكل فقال لا تأكل لأنك لا تدري <تصفيق> كلبك قتله ام مات غريق طيب هنا يدل على ان اصحاب الأصل... الاصل في الذبائح الحرمه الاصل في الصيد والذباح الحرمه فهنا استصحاب الاصل لمواد الشك بس اصحاب الاصل اهو الحديث يدل على اصحاب الاصل لمواد الشك فانت لا تدري كلبك قتل ام الماء قتل ارجع الى الاصل عدم الاصل عدم الحل إلا أن يأتي دهير بأخير على الحل أيضا من قول نفسه فإن خلطها كلاب من غيرها يعني أصرت كلبك المعلم وخلطها كلاب من غيرها لا تدري ومعلم أم لا سميت عليه أو لم تسمي عليه قال فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره أيضا هي المسألة دائرة على نفس الأصل أنك شككت الآن قلبك قتل طب الكلام اخرى انت قتلت طب قلبه انك سميت قبل ان ترسل لا تدري اسمى من ارسله قبل ذلك ام لا انما ياتي شك بترجع الى الاصل والاصل هنا التحريم فهذا كله كل هذه الاحكام في هذه الاحاديث والاثار عفوا تدل على اصحاب الاصل الاصل في الزباح والصيد ايش الحرمه طيب. وأيضا قول سلام إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول أحدثت فلا ينصرفن ينصر حتى يسمع صوتا او يجد ريحه فلا ينصف... ينصرفنا حتى يسمع صوتا او يجد ريحه هو عامه الجا... الحديث بروايه اخرى ان رجل جاء الى النبي عما اشكل في بطنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج لا تنفل. لا لا لا ينصرفن احدكم من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد او ليش هذا استصحاب اصلا لكنه هو استصحاب لكن أي اصل اسمه استصحاب الدليل هذا استصحاب الدليل لانه او استصحاب الحكم السابق لانه لما يتوضا صار طاهرا فحكمه الآن صار طاهرا فلا يمكن،, يمكن لا يمكن لا نقول بانتقاد هذه الطهاره بشك ولكن ولكن بايش بدليل بدليل يقيني يبقى اذا ولذلك العلماء في قاعده اصحاب الاصحاب انها حجه استنبطوا منها قواعد فقهيه كثيره وقواعد اصوليه تشترك بالقواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه اللي هي بقاء مكان على على مكان بقاء مكان على مكان وايضا القاعده الثانيه والقاعده من الاهميه بمكان بقاء كان على ما القاعدة والقاعده هي قاعده لا يزول لا يزول اليقين بشك لا يزول اليقين بشك طيب او لا يزول الشك الا باكيد لا يزول اليقين الا بيقين ولا يزول اليقين بشك. هذه القاعده هي أثنية. طيب هذه المسألة يابد ننضرب عليها أمثلة حتى الإخوة أيضا يعني يتصوروا مسألة الاستصحاب الحق بقى أنا أقول هناك خلافة للعلماء هل الاستصحاب حج أم لا استصحاب الأصل اصحاب الدليل هل هو الاستصحاب العدم استصحاب الثبوت هل هو حج أم لا في كل نوع الاستصحاب الأحناف يقولون ليس بحج ليس بدليل، ليس بحج وليس بدليل فعلى الأدلة هذه التي صارتناها عليكم من أحدثنا وسلم تدل دلالة واضحة على أنها إيش علله حجه وهذه النبي صلى الذي يحكم بذلك وجمهور الفقهاء من السلف والخلف قبل المدرسه الشافعيه باسرها والمالكيه والحناب والحنابل كلهم يقولون باستصحاب الا حتى التطبيق العملي للشافعيه في التطبيق العملي ايضا يقولون باستصحاب الأصل هذه مسائل يعني إن وردت في كتب الفقه وفروع الفقه لا تجد إلا ما قلت لك بمسألة الاستصحاب وإن كان هناك عند التطبيق بعض الإيش الاختلافات والتنازع على أن التصور بأن هذه الصورة تقع تحت هذا دليل أم لا فقط يبقى المسألة مسألة تطبيقية محضية الاستصحاب نوعان استصحاب العدم الأصلي استصحاب العدم الأصلي وهذا هو الأصل هذا هو أصل استصحاب. العدم الأصل او استصحاب استصحاب البراءة الأصلية كان تقول مثلا رجل تسأله صليت صليت اليوم عشر سلوات أم لا علمت أنه قد فرض الله عليك عشر سلوات فأقول له الرجل لا ما صليته إلا خمس سلوات الزيادة هذه غير, غير مشروعة وهي ممنوعة الأصل براءة كما يقولون في هذه المسألة الأصل براءة زمة المكلف من أي عباد الأصل براءة زمة المكلف من أي شيء وبعد موحدة لا يعرفه لا شيء عليه إلا أن يأتيه الدليل على الإفارة. يبقى الأصل براءة المكلف. الأصل براءة زمة المكلف من شغل الطاعة حتى تأتيه البيانة. فلا يجزء أن يقال له أنك عليك أن تؤدي الزكاة مرتين في حول واحد. فيقول له لا ليس عليها. طيب ليس براءة زمة أصالة. الأصل براءة زمة المكلف حتى تاتي. البينة فإن قال له عليك ست سلوات قلنا له أيضا الأصل براءة الذمة ليس عليه إلا خمس سلوات إذا قال هذه الصحاب البراءة الأصلية والصحاب أيضا الصحاب الدليل اللي هو الحكم السابق بالخمس سلوات لكن نحن نقول عندما ننظر إلى هذه المسألة نقول العبد المكلف المؤمن لا يلزمه شيء لا يجب عليه شيء إلا إذا كان الدليل لذلك نقول دائما لا يجوز للإنسان أن يقول يجب عليك أو يحرم عليك لا يجوز له ذلك وهذا من التقدم ينادي الله ورسول لأن الأصل براءة الزم كما قال الله لا لفعله ولا ولا, ولا, ولا, ولا, ولا ولا تقول لما تصبح ألسانتكم الكذب هذا حلان وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فالأصل براءة الزم حتى يأتي الدليل وأيضا الأصل براءة الزمة المدهة عليه من دين جاء زيد فقال العمر إني لي عليك إني لي عليك ألفا من الدنانير فياتي عمرو يقول ليس لك علي من شيء الآن لو قا... لو القاضي اختصم الانسان عند القاضي القاضي يحكم من, من؟ لعمرو ام لزيد زيد ادعى الفا على عمر القاضي يحكم من, من؟ لعمرو الاصل ان هو الان هو استصحاب الاصل الاصل عدم عدم الدين الاصل عدم براءه ذمه الانسان من الدين الذي عليه ولذلك الانسان يقال بينه عن المدعي وعن المدعى عليه أك... يبقى المدعي هذا هو الذي ياتي بالبين المدعى عليه ليس علي ثمت شيء لأن الاصل براءه ذمته من ذلك الاصل براءه الذمه وايضا الاصل براءه الذمه في امور كثيرة جدا بانك تقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته مش هذا شائع وذائع عند الناس هذه يعني الاصل براءه الذمه الاصل براءه الذمه في ذلك ايضا الاصل براءه ال ال البراءه براءه من اصحاب العدم الاصلي ايضا استصحاب الحكم الثابت استصحاب الحكم او اسم اصحاب الدليل وهذا في منازعه بين العلماء في منازعه اصوليه بين العلماء لاستصحاب الدليل واحنا عندنا البراءه الاصليه ايضا لابد أن تنظر اليها اصوليا لان عندما تكون عندك هي براءه اصليه اي دليل ممكن يحرك لكن لو جاءني دليلان دليل مثبت للبراءه الاصليه ودليل ناقل الاقوى الدليل الناقل الا ان تعدد في السياق او في القرائن المثبت يقوي لانه الاصل أن أن أن أن أن أن انك مهيئ لمسائتك من الاحكام يبقى هي فئه تهيئه لك من الأحكام التي تستأتيك فهذا هو الأصل فالعلماء يقولون الذي جاء يثبت الأصل والذي جاء ينقل الذي ينقل هو الأخ إلا تذل على ذلك النوع الثاني من الاستصحاب استصحاب الثبوت أو استصحاب الدليل أو استصحاب الحكم الشرعي الذي ثبت في الدليل حتى يأتي الناقل فلك ان تقول مثلا كاستصحاب حكم الوضوء المتيقن دخل الرجل بعد صلاة للزهري فدخل فتوضى واحسن الوضوء وأسبغ الوضوء ثم ذهب في صلى ثم أقام الرجل للصلاة فصلى مع الإمام فبعدما انتهى من الصلاة انشغل بعمله ثم جاء إلى العصر أراد أن يكبر ليصلي العصر بعدما قيمت الصلاة نظر فحدثته نفسه ان وضوءي أم لا فلا يدري هنا تروي الشك ترو الشك, ترو الشك على يقين لا يؤثر ترو شك على يقين لا يؤثر لان هو اصاله مستيقن اولا في حكم الاصل هو ماذا فعل توضى يبقى استيقنا الطهاره فاذا يبقى اذا اذا شك نستصحب الاصل والاصل حكم الحكم الثابت السا... الذي ثبت له هو الطهاره اللي هو ثبت له بيقين طبعا هذه مسألة, مسألة أشكال حتى المالكية وعلى بعض العلماء على أن نمسلم قال ذلك هذا جاء تصريحه من كلام مسلم. عندما سأقول الرجل أن يأدي شيء في بطني فقال له أشكال عليها في بطني فقال له نمسلم لا, تأ... لا تخرج من الصلاة لا تنفتر حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا فلما مسلم يقول له ذلك دلالة على أنه قال اعتمد على تعارتك الاصلية والتغار التي انت عليه لكن الملكية نظره نظرة ضيقة الملكية نظره في ذلك فقالوا نفرق بين ما كان خارج الصلاة وداخل الصلاة ولا تفريق ساحر راجح لا تفريق لأن القاعدة هنا استصحاب الحكم هذا استصحاب الاصل او استصحاب الأصل الثابت الحكم الذي ثبت بدليل من ذلك أيضا استصحاب حكم حياة المفقود استصحاب حكم حياة المفقود وإذا قلنا زينب تزوارها عمر ثم عمر ذهب مسافراً فلم يرجع عاماً والعام الثاني الأصل الحكم بحياته فلا إرث ولو ترك أخلاف أموالاً كثيرة فلا إرث وأيضاً لا تلاق لمرأة لمرأة لا تتزوجها هي رهينة له فالحكم بحياته مفقود حتى تأتي القرينة القوية التي تثبت قسم ذلك فذكر العمائ قالوا إلا ان ياتينا إياه. هي ما زالت امرااته وما زال المال, المال ليس بارث حتى ياتي بيقين موت هذا الرجل وبعدهم وقتها بتوقيته بعد وطبعا عمر بن الخطاب نقل عنه انه وقتها بايش باربع سنوات وقال بان هذا هو الغالب على الظن بانه ان لم نسمع خبرا عنه في خلال اربع سنوات يبقى هذا الرجل قد مات فيحكمونا بموت بياذا لكن هو ترو في الفقدان الترو لا يمكن أن يزيل ما ثبت بيقين حتى يأتي أو تأتي القرية القوية على ذلك استصحاب الملكية السابتة أصالة يعني لو, لو قلنا بأن رجل يملك بيتا وهذا البيت معلوم, معلوم أنه قد مالك هذا البيت بإرسل من أبيه أو من جده فهو معلوم لدي الناس جميعاً أن هذا البيت هو بيت هذا. ثابت هذا البيت فبعد خمس سنوات جاءت امرأة ومع أهلها وقالوا هذا بيتي إيه البيت انت كنت أجيراً عندنا وهذه البناية لنا فقلنا هذا الدعاء وهنا قد ثابت حكم الرجل السابق ثابت هذا الحكم بدليل والعرف حتى الناس يشهدون بالشهود ببينة بأنه الملك له فلا يمكن أن نقول بإزالة الملك استصحابا لأصل الملك استصحابا لأصل الدليل الذي جاء الدليل لإزبات حكمه معين هذا الحكم يبقى لما هو عليه لا ننتقل منه إلا أن تأتي القرينة التي ذلك النقل من ذلك ايضا استصحاب أن حكم شغل الزمة بدين حتى يأتي الدليل على قضاء هذا الدين بمعنى زيد له عند عمر ألف درهم والعرا والناس جميعا جاءوا سالوه لك كم قال انا لي على عند عمرو زيد قال لي عند عمرو ال الالف فقال اكتبها كتب احد واخذ الورقه وضعها عند رجل اميلك رجل اميل سافر طيب وجاء زيد امام الناس قال لي عندك 1000 قال نعم انت لك عندي 1000 بعد ابو اسبوع قال انا احتاج 1000 اديني بال1000 دع حكمنا الورقه الشود شاهدوا جميعا بان على عمرو ال فقال اديني بال قال, قال اعطيته اياها اتق الله الا اتذكر اني جئتك واعطيتك اياها هنا لو لو لم نجد أي بينة عند أي أحد منهما فلابد أن نرجع إلى حكم الأصل الأصل أن ذمته قد انشغلت بالدين وتروي السداد لا قرينته لا قرين عليه لا دلال عليه يبقى ثبوت حكم الدين هنا وانشغال الزمة بهذا الدين هو الأصل فنقول له الأصل أن عليك دين الأصل أنك لم تدفع الدين هذا الأصل إلا أن تأتي ببينة على ذلك إما اقرار من الدائن وإما الشهود هذه بينها وإما فأنت عليك أن تدفع هذا المال ظاهر جدا في هذا الباب وأيضا لو مسلنا ذلك الأصل بقاء حكم الزوجية إلا أن يأتي الدليل في طرو الطلاق الأصل بقاء حكم الإيش؟ الزوجية اما مفهومه الغير مفهوم يعني زي تزوج هندا او قول عمرو او عمير تزوج بثينه عائشه المهمه وتزوج برا وبقى عقد نكاح بيبقى عقد نكاحه ثابتا فهذا عقد النكاح إذا جاءت عائشة بعد عام بعد عامين خلاص قتلها كل ما يدخل عبوسا كل ما تطلب شيئا لا تجده فقالت بعد ساعة عامين انت طلقتني الحمد لله الآن الطلاق واقف فالرجل الآن كأنه زهل كيف تقول كيف تتجرع على أنها يطلق فتقف أمام القاضي لو وقفت أمام القاضي ماذا سيقول سيقول لها الآن الأصل أنه زوجك الأصل أنه زوجك والطلاق طارئ تروي الطلاق لا لنثبته بعد ثبوت الحكم بالنكاح وقسيمة الزواج معه يبقى تروي الطلاق لنثبته ولا نعتمده إلا بإيش إلا بقرينة إلا بدليل هذا اسمه استصحاب الأصل وهذه مهمة جدا يعني هذه كما قال بعض العلماء في قاعدة بقاء كان على مكان على مكان وأيضا اليقين لازول بالشك قالوا هذه تدخل في جميع باب الفقه هذا صحيح هذا ميزان عظيم لنا في هذا الباب بأنك إذا لم تلي الدليلا دائما تقول ودليلي في ذلك الأصل الأصل معضد لك فانت دائما الاصل قول الاصل لا له من محرك حتى نقول ونعتمد بعض الاحكام التي نتكلم بها هذه المساله في الاستصحاب وهي حجه والحق انه خلافة للاحناف أن الاستصحاب حجه لا بد ان نعمل بها الاستصحاب حجه لا بد ان بها لا سيما اننا اذا عدم الدليل فالاستصحاب هو الذي يمكن أن يعني نعتمد دليلا قاعدة التي تليها قاعده النافي للحكم يلزم الدليل النافي للحكم يستلزم أو يلزم الدليل بمعنى وهذه قريبة منها بمعنى أن نقول الحكم الآن ثبت بدليل فإذا ثبت الحكم بدليل لا يمكن لك أن تنفي هذا الحكم إلا بإيش؟ إلا, إلا بدليل وهذا أيضا قريبة من هذه القاعدة السابقة الأصل في هذه القاعدة النافي للحكم يلزمه الدليل قول للنبي صلى الله عليه وسلم أي البيينة على المدعي واليمين على من أنكر البيانة على المدعي واليمين على من أنكر إذا ثابت حكم لا يجوذ هناك نفيحان من الأحوال إلا أن تأتي بإيش إلا أن تأتي بقرينة إلا أن تأتي بدليل التوضيح في ذلك البيانة المدعي واليمين على من أنكر احتج به جماهير أهل العلم على ان النافي للحكم لا يقبل قول الا ان ياتي بدليل ان النافي لا يقبل قول الا بدليل وهذا قاله جماهير الفقهاء الاصوليين من المتقدمين وايضا المتأخرين أيضا عندنا يعني الايات تثبت ذلك بقوله جل وعلا بالكذاب بما بعلمه ولما يتهم تاويله قال الله تعالى من منكر العلوم بالكذاب بما لم ها بما لم بعلمه ما عندهم علم بذلك ولذلك لما مر الرجل لما قص علينا رجلين من بني إسرائيل قصة الرجلين من بني إسرائيل لما مر الرجل قال اتق الله استغفر الله فقال له الرجل دعني خلني وربي ففي الثالثة قال لا يغفر الله لك أبدا فلمعهما الله جدا قال أكنت بيع لمن تقدم بين الله هنا الآن أكنت على ما في هذه قادرا غفرت له وعزبتك هذه ظاهرة جدا في هذا الباب بأن الأمر بأن الإنسان إذا ثبت حكم لا يمكن أن يزيله إلا إلا بدليل إلا بدليل ولذلك قال الله رفع له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان به طبعا لا برهان به هنا ليست المسألة على المنطوق المفهوم يا ما أحد يفهم من هذه الآية أن هناك مفهوم أنه ممكن انسان يدعو مع الله بدليل حاشا لله لو كان فيهما آلهة إلا الله لأيه لفسدت يبقى معنى ذلك هذه صفقة شفة والحال أن الذي يدعو مع الله إلها آخر ليس له دليل ليس له دليل يبقى إذن ألزمه الله بأن يأتوا به بالبرهان قل هاتوا برهانك ان كنتم صادقين دللوا على, على ما تقولون وهذا الذي قاله في المناظرة العظيمة التي كانت بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود لما جاءت السفسطة من النمرود عندما قال له أن ربي يحي ويميت قال لا أنا يحي ويميت وهو لا يحي ولا يميت هو حكم على ذلك الموت والثاني أبطار <تصفيق> هذه صفصطة ولذلك لما لقى لما ورد إبراهيم عليه السلام أن المسألة صفصطة وأن المسألة ليست على الأرض صلبة قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت إيش من المغرب اتي بها بالدليل الآن على ربوبيتك هذا دليل ربوبي ثبت الله على دليل ربوبية ثبت بعد الشر ثبتت بالآيات الكلومية والآيات المتلوة ائتينا أنت بالدلائل على أنك وهذا الذي كنت مع بعض الملحدين قلت له هذا الكلام هو لما قال لي من صالع الكون إيش عندك من الأدلة قلت له هو قال, قال أنه خالق الكون قال لي بس هذا الدليل هو يعني الغباء مستحكم هو يقول لنا أريد أن أنظر مقدمات ونتاج قلت له الآن هذا عندي بالنسبة لي هو الدليل هذا زعم أن تكذب الزعم وأأتيني بإيش بالمضاد وطبعا كل ذلك بينبني أمري على مين على ابراهيم. والنمرود أفهم منهم هذه مسألة أعجب من العجب النمرود لا لا لم يعارض إبراهيم في هذا ويقول له لوازم الربوبية التي تتكلم عنها التي ادعاها ربك أنا أدعيها فادعاها في أول مرة سفسطة وفي الثانية سقط فيها لما قال له فإن الله يأتي بشخص المجرى فأتي بها أنت هذه الأدلات الربوبية إيه بها فلم يأتي بها فإذا كانوا قلت له ائتني بأحد يزعم هذا الزعم غير هذا الذي زعم الإله الذي زعم ذلك. او ائتني بأدلة على أن الشمس اللي تشرق هذه في المشرق وتغرب من المغرب يأتي لي من الطبيعة هات بس أدلة بذلك سقط فيها أو سقط فيها دي. فهي المسألة أنه إذا ثبت حكم لا تستطيع ان تنفيه إلا ان تأتي بيش بدليل وهو الله تعالى بيان لهم حتى بيان لهم ذلك بالأدلة قال فدعوهم فليستجيبوا لكم على دليل هو ادعى ادع من دون الله من شئت وتارى بأنه يستطيع أن يرفع عنك الضرة واتب بذلك هاتب الدليل ما في دليل وذلك الله تعالى قال قل هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين أن الظاهرية خلفوا بذلك وقالوا بأن مدامة الأصل في الأشياء النفي والعدم وعدم الوجود فلا لا يحتاج المرء إذا قال بالنفي أن يأتي بدليل هذا كلام باطل شاز هذا كلام باطل شاز لأن الذي ثبت كما قلنا ثبت بحكم بدليل فلا يعني نفيه لا يكون إلا بدليل الدليل رابع العرف العرف أو العادة فهما سواه يعني وذاك القاعده الفقهيه دي مستنبطه من الأصول يا قاعده بين الأصول وبين الفقه وبين القاعده الفقهيه قاعده الاصوليه والقاعده الفقهيه اللي هي العاده محكمه العاده محكمه احنا عندنا المعروف عرفا كل كل مشروطي شرطا وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا لان انت تعتمد عليها في الادله <تصفيق> بل انت ترى كثير من الفقهاء في كتب الفروع الفقهيه كلها معتمده في مسائل معينه لا تجد لها حلا في او دليلا او اشاره من الكتاب او من السنة الا ان تجد ان العرف ان العرف ايش حاكم بل ان الاسلام حكم العرف في كثير من المسائل وادي الحديث الذي تراه يعني اصلا في هذا هو حديث هند بنت عتبة عندما رات للنبي صلى وقالت عن ابي سفيان قالت انه رجل شحيح مسيك لا أستطيع ان انفق على نفسي ولا اولادي إلا ناخذ بغير ما بغير أن ادري بغير, بغير علمه فنظر إليه النبي سلم ولما كشفت ذلك هذه فتوى ليس للمحاكمة ولا عشان ما يقول قضى وكيف قضى على غائب هذه كانت فتوى فافتهى بداري ففرق بين الحكم العام وبين الفتوى فلما سألت النبي سلم ذلك قال إن كان على ما يعني هذا المعنى ليس لذلك النبي سلم لم يقول هذا نصا لكن قال ان كان على ما تقولين قال خذي من ماله طيب ما يكفيك وولدك بالمعروف حال المسألة على إيش؟ العرف. العرف يومك كم؟, كم؟ تكتفي في النفقة في اليوم فخدي منه خدي ما يكفيكي ولدك بالمعروف هذا تصريح طبعا احنا انا ده الايات لكن انا بتكلم على الاصول السنيه السنه الايات عندنا ظاهرة جدا قال الله تعالى خذ العرف خذ العف وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين قال واامر بالعرف بما تعرف عليه الناس ازاي يعني يقول من السنة انك اذا دخلت بلده وجدت الناس لهم عراف معينة فلا تغيروا لا تخالفوا تدخل انت دخلت يعني تدخل بلدة ما يلبسون إلا القميص او قل ما اسمها لا الدجداشة عند الخارجين وعند اخواننا المغربة الايه الجلباية صحيح ما يلبس إلا هذا الرداء الاولاك سنة لا تلبس إلا هذا الرداء لابد ان تنزل على عرفيه كاذا نزل تميم تمتم تكلم بنفس اللفظ نفس اللغة هذا هذا الأصل حتى لا تكون يعني من أهل الشهرة في هذا الباب والنفرة أيضا تكون مع هذا فالعرف حاكم في هذه الأبواب ما لم يخالف الشر لنتهرب الشرعة في هذا الباب العرف حاكم في كل أحواله ما لم يخالف الشرعة ولذلك في الحديث وهذا الحديث أصلا كما قلنا مرفوع ضعيف جدا وهو موقوف صيح ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن مرة المسلمون حسنا من العارف والعادات التي يتمسكون بها أنها حسنة وأيضا حديثنا في Metal же happened تحيضي للمرأة الحاض تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً كما تحيض النساء وكما طورنا الميقات يعني حايدهن وطورهن النبي السلام يعني قسم النساء الحايد إلى أصناف ثلاث امرأة تعرف الحايد بالدم قال الدم أسود يعرف او يعرف يعني له رائحة معروف فحالها حالها على إيش على المعرفة بمسألة التمييز وامرأة هي ما تعرف التمييز لكنها تحفظ العادة فقال الرجاء إلى عدد نسائك لداتها يعني تذهب إلى المرأة تتحيط أمها تتحيط ستا خمسا أربعا تتحيط ندارك وامرأة لا تعلم هي لا, لا يأتيها الدم إلا على وطيرة واحدة لا تمييزة لها وأيضا نسيت عدتها فلا تحفظ عادة والدم مستمر عندها فهنا نسلم في الدم المستمر عادها على عرف لداتها العرف عرف البيئة البقاء وذلك قال نسلم تحييطي في علم الله ستا أو سبعة كما تحيض النساء عادها على عرف النساء على عد النساء غالب النساء لا, لا تزيد عن 6 او عن 7 نادر بقى اللي توصل 15 او اذا كانت امراه بتحد شهر وشهر هذه مش امراه هذه تطلعها احسن لك ده هذه لا تعيش معها أفضل لك يعني هذا أفضل انك تقول لها الهرمونات الرجوله ولا الذكوره اكثر فتنقلب أفضل لك لا مش ممكن تجد المراه بهذا العمر حتى 15 يوم 15 يوم صعب جدا تجد لها امراه هي مخلوقه الا لتعبد على الاطلاق الصلاه أتمنع من الصلاة 15 يوم هذا صعب جدا هذا الذي حدى بي أن أقول ان أقصى مدة للحيط 15 ولا لم يرد الدليل الصريح على ذلك من السنة النبوية لكن هذا الأصول الشرعية تأبى أن تزداد المرأة على ذلك لأنها ما خلقت كما خلق الرجل إلا للعباد أيضا قول النبي السلام <تصفيق> لما جاءت ناقة البراء دخلت على حائط على بستان فأفسدت الزرع الذي فيه فقاد رسول الله السلام على أهل الحيطان بحفظها بالنهار وقاد على اهل المواشي بحفظها بالليل يبقى اذا افسدت ليلا فالضامن من صاحب المشيه لانه لابد ان يحفظها ليلا لو افسدت نهارا يبقى صاحب حضر ليش لان صاحب الحائط لابد ان يحفظ يعني بستانه في هذا الوقت يبقى ارجعها نسلمونها لايه للعرف انزل للناس جميعا وفي دكان مغلق مثلا في الليل وجاءت دب كسرته وأفسدت ما فيه يضمنوه قولا واحدا أما إذا كان الرجل الدكان موجود الدب ماشي بجانب الدكان وهو تارك الدكان حتى ما جلس بجانبه يعني أومأت بذيلها فكسرت شيئا لا يضمنونا يقول أنت عليك أن تحافظ على هذا العرف حاكم في هذا الباب إذن مسألة العرف معتبر في الشرع نعم الحق أن جماهير السلف والخلف من المتقدمين والمداخرين قالوا بأن العرف يعني يعتبر وأنه حاكم وأنه دليل من الأدلة التي يأخذ بها ما لم يخالف شرعا بالضابط ما لم يخالف شرعا وإن كان بعض العلماء يرى بأن العرف ليس بحج وهذا كلام فيه ما فيه من الضعف لا لسئلة اماmesan الله رعلا قال خذ العفو وامر بالعرف وقال الله رعلا وللمطلقات متاع بالمعروف التي النفقة لينفق ذو ساعة من ساعة هي على العرف وقد نقول العرف هو العادة الجارية بين الناس العرف هو العادة الجارية الغاربة المستحكمة العادة الغاربة الجارية بين الناس الذي يقولون العادة محكمة وهذا بضابطه اللي لم يخالف الشرع فهو معتبر وهو حجة ويعمل به وهناك أعراف جاء الإسلام بهدمها فليعمل به لنا وان كانت أعراف بين الناس الله الله الله, الله لم يقبلها الله جاء فيه لها جعل الشرع يأبى هذه الأعراف لأنه حتى اعتبار العرف هذا لو نظرت له الشريعة تنظر لمسألة مهمة إيش هي المسألة المهمة في اعتبار العرف هو طبعا العرف لما يعتبر الشرع ممتاز مرعاة المصالح مرعاة المصالح في هذا الباب فان كانت العراف التي اعتاد عليها الناس تؤدي إلى مفاسد يبا إذن الشراء تنظر تنظروا لي لأن الشراء جاءت بالمصالح بإذن المصالح وتكثرها وضرء المفاسد وتقليلها فهنا العلماء يقولون هناك عراف جاء الشراء بإلغاءها فإذا جاء العراف جاء الشراء بإلغاءها لابد يقين أن تقول هذه العراف إيش؟ تصل إلى المساوي مثل قد تعرف بينهم أنه لا يقترد قرد أحد فيزيده أجلا إلا ويربي الربا. الربا هذه مهلكة ليس بعدها مهلكة لذلك الم المالك كان يقول بأنه لو أقسم رجل على امرأتي بالطلاق أنه ما في ذنب يداني ذنب الربا إذن لا تطلق امرأته يعني يقول امرأتي طالق لو لم يكن ربا هو أعظم الزنوب. يعني خلال الشرك يقول امرأته لا تطلق عنده دليل دليل واضح جدا. لأن الخامر وإن كان الله جلعا قال فهل أنتم منتهون وأيضا الزنة وإن كان جعل فيه الرجم وجعل فيه الجلد لكن لم يذكر عن ذنب قط بأن فيه الحرب إلا في الربا قال الله جلعا فذنوا بحرب من الله ورسوله وحرب وذكر الحديث عن ابن مسعود وحديث هذا ضعيف مرفوع موقوف يعني حسنه مرفوعا الألباني وغير الألباني رحمة الله عليه ولكن الدين الله بأنه ضعيف اللي هو درام واحد زينة أشد من ستين ست ست وثلاثين زينة أيسارها أن ينكح رجل صبفين بقى أبعدها أيسارها أن ينكح رجل أمه ده هي دي أقصى ما يصل لإنسان من حر يعني مثلا يقول لا تتبعون نسانة لدينا من قبلكم شبرا بشبرا وزراع بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لو دخلتموه ولو وجد في أدي الأمة من ينكح أمه لو وجد في أمتي من ينكح أم هذا أقصى مثلا للإنسان سيقول أيسارها هذا شزوز في المد هذا شزوز في المد لكن يقال للناس من أجل إرعاب الناس عن هذه القضية الخطيرة جدا قضية الربا فجاء الشرع مع أنه تعارف أهل الجهلية جميعا في مسألة الربا ألغاه بل نحن نقول أهل الجهلية ألغوا هذا العرف أصالة عند التعبد ألغوا هذا العرف لترى أن الركيزة الشرعية جاءت في المصلح كيف؟ وين؟ سرعة ممتاز عند بناء الكعبة ستة أزرع من الحجر لم يدخل في الكعب ليش؟ قال إنسان تقاصرت بهم النفق هل تقاصرت وهم ملوك العرب ولا هم من الأموال لا هم تعاقدوا على أنه لا, تبنى لا يبنى البيت إلا بمال محضية الحل إلا بمال الحلال لا ربا يدخل فيه بحال من الأحوال فواء ملغة أيضا جاء الشرع بإلغاء الشرم الخمر. الخمر. الخمر عنهارا فهذا عرف وألغاه الشرع ألغى الشرع المناكحات المعروفة لها في السيادة والشهرة المرأة تريد أن يخرج ابنها يعني للناس سيدا فتأتي إلى أعظم الناس قدرا في القبائل فيتزوجها فيجمعها ثم ذلك تطرح نفسها على أكثر من رجل ثم بعد ذلك تنسبه لواحد من اشراف العرف كل ذلك جاء الشرع بإلغاء مثل هذه العرف. طيب. العرف أيضا يعني مسمر جدا وكما قلنا بأنه الأصل في ذلك تعرف الناس على أمور وقد ثبت الشرع باعتبارها لا إلغائها تعرف الناس على الأعياد وغير الأعياد من التوسع في النفقة وإظهار الفرحة والسرور هذه عبادة وهو أيضا من باب العرف أيضا من ذلك من الأعرف التي جاء الشرع باعتبارها البيع بالتعاطي انت لا يمكن أن تقول بأنك إذا دخلت تمشي مثلا أنت تريد تركب التاكسي أو السيارة من محطة مصر إلى سيدي بيش صحيح؟ لا يمكن أن تقول قف هذه السيارة ما نوعها؟ يقول لك هندا يقول والسكان يمين ليسار وانت الآن انا أريد أعرف كم كيلو ستمشي وفي كيلو تأخذ مني كم وأجراتك كم؟ هيعمل إيه؟ هيعملك بنزيل للعربي؟ مش ممكن أي واحد يقبل منك هذا الكلام مو متعرف عليه أن تختح الباب وتدخل وتنزل أيضا لزادة سيدي بيش بتعطي المال ممكن تختلفون. تختلفان في إيش في جنيه في جنيهين صحيح أو لا لكن متعرف أن هذه ال ال ال ال المسافة تقطع بكذا فتكرم أنت أو لا تكرم تعطي بالمقدار او تكرم هذا امر إليك لكن هي معروفة يعني أنت لو قللت عن المتعرف عليه تجد الثورة عليك شديدة فهذا متعارف بين الناس والعرف جاء الشرع أيضا باعتباره وكما قلنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا فإذا قلنا بأن الرجل قال أوصيت ببنايتي ال ال التي على البح لأولادي ثم بعد ذلك مات الرجل الرجل كتب الوصية وجد كتب الوصية لأولاد أولادي لأنه عنده أولاد لأولادي. ولد الولد لا يارث مع وجود الولد معروف من أدل بوارث فلايرس معه دي قاعدة, قاعدة في الفرايض معروفة أما بقى اختراعات الوصية الجواجبة والكلام هذا هذا ليس من الدين طيب فهو محجوب لكن هو الجد لما علم ذلك كتب وصية لأولاد قال لأولاد ولدي ولدي فلاد طيب كتب لهم هذه البناية الرجل هذا كان قد أنجب ذكورا وإناثا العرف يقول عندنا لماذا يقول الأولاد يقصد بمن الذكور لا يدخل الناس لا يدخل مع الأولاد فالعرف حاكمونها إذن الوصية كانت للذكور لا لا للناس كأن رجل مثلا يقول والله أجلس أمكث شهرا لا أكل لحم وكل يوم يأتي سمك بأنواع المختلفة لا يحنس لأن في عرف الناس السمك لا يسمى إيش لا مش ممكن يسمونه لحم صحيح ولا لا معانا الله سماه إيش لحما طريا تستخدمون منه لحما طريا فهنا العماء يقول العرف هنا حاكم يفسر به القول فالعرف حاكم في هذا الباب لو كان في مثل أنت في منطقة من المناطق وأن المرأة إذا قال لها رحالي يعني اتطلقي هنا ما نقول إن هذا كناية ممكن نجعله في الصريح لأن العرف هنا حاكم بأن هذه الكلمة تعرف عنها للطلاق أيضا من ذلك المعروف عرفا كالمشروط شرطا فلو كان رجل او شركة إن اشتريت منها شيئا المتعارف عند الناس جميعا هذه الشركة إذا باعت تبيع وتو و و وتو و وتأتي بالسلعة إلى المنازل هو حتى هو بيكتب لك لافتة عظيمة والتوصيل للمنازل فهذا عرف فإن اشتريت فلم يوصل لك المنزل لك أن تضمنه ولك أن تفسخ لأن هذا عايب تفسخ به البيع مع أن العقد بالخيار ما لم يتفرق وقد تفرقه لكن نقول هنا شرط في مقتدى العقد وتعارف عليه أنه يوصل إلى المنازل فإن لم يوصل للمنازل فلا يصح بحال من الأحوال أيضا من ذلك ما يضربونه مثلا في مسألة الأعراف وهو تضمين الصناع أن تضمن الصانع تعطي له ثوبا وهذا ثوب مثلا حدث فيه شيء تقول فردت أو لم تفردت أن تضمن تضمينه حتى بعد غير التفريق طبعا الشفع يأدى ذلك هذه مسألة في الخير فصلت فيها القول قبل ذلك لكن انا أردت ان أبين ان هذا من باب العرف العرف الآن سائد أن الصانع لم تضمنه خلاص فرط ولم يمكن أن يهتم بحاجاتك بحال من الأحوال هذا بالنسبة لباب القاعد الرسولية نعم بس نحن نتكلم على أنه عرف اللفظ لما قال أنا أوصي لأولادي فالولد فعرف الناس أنه الذكر لا الأنثى ما يتخل في ذلك لكن ليس المسألة على أنه أجحف على البنات لكنه لو قال أوصي لأولادي فأنا عايز أصرح بألان لأولاد كل الأولاد يدخل فيه الولد الذكر الأنثى العرف هنا يفصل لنا ان الولد لا يطلق إلا على الذكر